ثم قال والفقه هو معرفة الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد عبر بالمعرفه هنا معرفه الاحكام والمعرفه هي ادراك الشيء على حاله او على ما هو به أو على ما هو عليه على اختلاف في الالفاظ لكن المعرفة هو ادراك الشيء على ما هو عليه يفهم من هذا ان ادراك الشيء على غير حقيقته هذا ليس معرفه ما يدخل إيش؟ في باب الجهل يدخل في باب الجهل فأنت حينما تعلم ان هذه هي الكعبة او تعرف ان هذه هي الكعبة فأنت عرفت على ايش؟ على حقيقتها على ما هي بها على ما هي بها وهل المعرفة مرادفة للعلم بمعنى واحد أم بينهما فرق على خلاف بعضهم يرى أنه ليس هناك فرق بين المعرفة والعلم بل كلاهما مترادفين وأي كان أحدهما يتعدى أكثر من الآخر، يعني من حيث التعدي أكثر من الآخر، قد يتعدى إلى مفعولين، العلم نقول يتعدى إلى مفعولين، وأما المعرفة فلا تتعدى إلى إلا إلى مفعول واحد. وقيل من الفروق بينهما أن المعرفة تكون مسبوقة بجهل، تكون مسبوقة بجهل، بخلاف العلم فإنه لا يكون مسبوقا، لا يكون مسبوقا بجهل. وأستدل بعضهم على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنهم عالم ولا يوصف بأنهم ولا يوصف بأنه عارف ولا يوصف بأنه عارف لماذا يقول لأن المعرفة ما كانت مخلوقة بجهل وأما العلم فهو ما لا يسبق بجهل لكن هذا التفريق ليس بصحيح وإن كان عدد من الشراح ذكروا هذا لكن هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وقياس ما يوصف به الخالق على واقعنا هذا ليس بصحيح لماذا هل هناك أحد يولد عالما ما احد يولد عالما وانتم تقولون العلم لم يكن مسبوقا بجهل فعلمنا جميعا هل هو مسبوق بجهل او غير مسبوق بجهل مسبوق بجهل والمعرفه مسبوقه المعرفه مسبوقه بجهل فاستوى العلم والمعرفة من حيث كل واحد منهم مسبوقا بجهل بالنسبة للبشر، بالنسبة للبشر، فأنت علمت الآن أن هذه هي الكعبة. قبل ذلك، قبل أن تعلم، ربما لا تعلم أن هذه هي الكعبة. قبل المعرفة، وكذلك قبل العلم. فاستدلالهم بأن الله يوصف عالم، بانه عالم، ولا يوصف بأنه عارف لأجل أن العلم ما لم يكن سبق مجانا، هذا ليس ليس بصحيح. بل ربما يستدل البعض بأن الله يوصف بأنه عارف، لأنه جاء في حديث ابن عباس. عم انه قال تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده هنا نسب وصف الله بالمعرفه وصف الله بالمعرفه قال يعرفك في الشده فاذا ادرينا هذا على تعريف بعض من المعرفه ما كانت ما كانت مسبوقه بجهل فهل يوصف الله سبحانه وتعالى اذا وصف بالمعرفه يفهم ان هذه المعرفه مسبوقه بالجهل حتى لو ثبت لدينا ان المعرفه والعلم يسبق بجهل بالنسبة للبشر فهو في حق الله. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. والصواب أن المعرفة والعلم هنا مترادفتان، مترادفتان. وإن كان تمت فروق فهي لا تؤثر من حيث المعنى العام. مثل مساله التعدي إلى مفعولين أو التعدي إلى مفعول واحد هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في التفريق معرفة الاحكام الشرعيه الاحكام نرجع الكلام عن الاحكام حينما يتكلم عن الاحكام السبعه اما قوله الشرعيه فهذا قيد يخرج به الشرعيه طبعا وصف صفه صفه للاحكام الشرعيه صفه للاحكام خرج به ما لم يكن شرعيا خرج به ما لم يكن شرعيا مثل ايش هناك احكام عاديه وهناك احكام عقلية نعم احكام عقلية وأحكام عادية هناك احكام عرفيه او قد تكون عرفيه ضمن الاحكام العاديه وهناك احكام شرعيه بعض العلماء يجعل الاحكام ثلاثه كما سياتي ان شاء الله على كل حال قوله الشرعيه هنا أخرج به الاحكام العرفيه او الاحكام العاديه والاحكام العقلية لكن ليس المراد بالاحكام العرفيه التي اعتبرها الشارع كما سيأتي في مباحث الاستدلال ليس المراد الأحكام لا يخرج بذلك الأحكام العرفيه لأن العرف معتبر لأن العرفة معتبر في الشرع كما سيأتي الإشارة إلى ذلك وإنما المراد بالاحكام هنا ما عدا الأحكام الشرعية كالأحكام العقلية والأحكام العادية و سياتي ضرب مثال للاحكام العاديه و الاحكام العقليه قال التي طريقها الاجتهاد قوله هنا التي طريقها الاجتهاد هل هي صفه للاحكام او صفه للمعرفه قال التي طريقها الاجتهاد هذه الجمله هل هي صفه للمعرفه او صفه الاحكام التي الاحكام التي طريقها صفة لإيش كذا صفة للأحكام نعم قولا واحدا صفة للمعرفة لماذا إذا قلنا إنها صفة للأحكام نعم للأحكام الشرعية فإنه يدخل هنا معنا إيش المقلد يدخل المقلد ونحن لا نريد المقلد هنا لماذا لأن المقلد لا يطبق عليه لا يطلق عليه فقيه ليس مساهدا ولا يطلق عليه فقيه وإنما قوله التي طريقها الاجتهاد صفة, صفة للمعرفة لأن المعرفة مراده المعرفة الحاصلة بالاجتهاد المعرفة الحاصلة بالاجتهاد وليس صفه للاحكام لماذا حتى نخرج المقلد لأن المقلد ليس فقيها لأن المقلد ليس فقيها هذا محترز التعريف في قوله الفقه فيكون من هنا نعم علف او علمة تعريف الاصول من حيث كونه مفردا ثم كلمة الفقه هذا من حيث التفريق بين الكلمتين كلفظين او كجزئين نعم يبقى تعريفه باعتباره مركب اضافي او باعتباره علما على هذا الفن وهذا تاتي بكلام الماتن عند انتهاء من احكام التكليف